وأظنه هذا كما الذي مضى الآن السؤال الأول لا هل هو بالذين او لا السؤال الثاني هل هو عين خارج يعني هل هو موجود الآن لكن هل هو نفس المخلوق ولا غير إذا قال إنه غير المخلوق إذا, اذا قال إنه عين المخلوق يقول فقد ارتل بالاتحاد مصلحا بالكفر جاحد ربه الرحمن حاش النصارى أن يكون مثله يعني منزه النصارى أن يكون مثل هذا لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله حلف في المسيح فقط وهذا قال إن الله حل في كل المخلوقات حتى بالحيوان نسال الله العافية قال حاش النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير وعابد الصلبان وصفان بأنهم حمير لأنهم يستحقون هذا لأنهم عبدون الصليب الصليب الذي صلب عليه نبيه ولو كانوا عقلاء لكان يجب أن يكسروا الصليب لماذا؟ لأنه صلب عليه نبيه كيف تعظمون الصليب قد صلب عليه نبيكم ولكن هذا لبلادتهم وظلالهم غير المغضوب عليهم والضالين الضالين لظلالهم وبلادتهم صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم أدنى واحد من الناس له عقل إذا وجد الحجره التي حبس فيها صديقه وش يهدمها يهدمها لكن هؤلاء قال لا نعبد الصنم إذا استحقوا الوصف الذي وصفه بهم ابن القيم إيش الحمير أو دون حمير وإنما كانوا كذلك لأنهم لبلدتهم نسأل الله العافية وأنت تتعجب من هذه العقول لكنها نسأل الله العافية ذكاء بلا ذكاء ما عندهم عقل ذكاء بلا ذكاء وإلا لو تأملوا قليلا لكانوا كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام ربا وإله ثم يقتل ثم يصلب ثم تعبدون الصليب الذي صلب عليه ولهذا يقول هم الحمير وعابد الصلبان هم خصصوه من خصص الله بالمسيح المسيح واولئ ما صانوه عن حيوان يعني قالوا ان الله سبحانه وتعالى هو كل شيء هو المراه والرجل والفرس والبعير والحمار وارض الله وغير ذلك لانهم يقولون ان الله هو عين الوجود هو عين الوجود واذا اقر بانه غير الورا السؤال مجل الثالث هذا إذا قال أنا لا أقول إنه عين الخلق بل هو غيره عبد ومعبود هما شيئان فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا امران هل هذا الورى في ذاته فيكون في الخلق حالا في ذات الله أو ذاته فيه يعني ذات الله في الخلق يعني هل الخالق حل في المخلوق أو المخلوق حل في الخالق طيب وإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين ما هما إذا قال إن الخالق حل في المخلوق أو قال المخلوق حل في الخالق فهذا يقول قبل خده النصران نعم تعظيم الله ليش لانه مثل وافق على حلول الله عز وجل في عيسى وامه فيقدر خده لانه ليش وافقه على ذلك لكن يقول واذا نفى الامرين ما هما بأن قال ليس داخل الوراء ولا الوراء داخله يعني ما حل في الوراء نعم نعم ويقول اهلا بالذي هو مثلنا خشتاشنا وحبيبنا الحقان خشتاشنا اظهرنا هذه كلمه اعجميه ما اعرفها ما ما لكن يقرب الله اعلم انه ناصرنا وولينا ماذا عن هداية الله موجوده عندكم هذه ما هي موجود اما قول حبيبنا الحقاني يعني الحبيب حقا عندكم شيء لها ها هذه وهي عربيه خوش هذه خوش موجود عندنا خوش يعني طيب هذه عطيه هداية الله عطيه عطيه يكراه بعد على على هذا اذا رخصه رخصه يعني على رخصه هذا من لوجه السلام هلا تمام يعني يعني <تصفيق> على كل حال ما أتى الله. طيب ما يهم المعنى واضح يعني أن أن الصاني يهلي به ويغنيه. طيب وإذا نفى الأمرين ما هو الأمران؟ قال إنه لم يحل في الوراء ولم يحل الوراء في ذاته، فاساله إذن هل لا تستانت عن الأكوان؟ فلذلك قام بنفسه ام قام بالاعيان كالاعراض والالوان يعني نسال هل قام بنفسه او قام بغير نحن الان وصلنا الى مرحله بعد المنازله وصلنا الى مرحله انه خارج الاكوان انه ذات منفردة خارج الاكوان نسال الان هل قام بنفسه ام قام بغير ولهذا قال ف... واذا أنا في الامر تسال هل ذاته استانت عن الاكوان وهذا عباره عن انه قام بنفسه فلذلك قام بنفسه ام قام بالأعيان كالاعراض والالوان الاعراض تقوم بالأعيان فالمرض مثلا هذا عرض يقوم بجسم بعين اللون كالبياض والسواد عرب أيضا يقوم ب... بايش بعنف طيب فاذا اقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسال وقل ذاتاني بالنفس قائمتان اخبرني هما مثلان او ضدان او غيران فاذا اقر بايش بانه قام بنفسه وقال بل هو قائم بالنفس فاساله وقل ذاتاني اظن اسمان قرأ ذاتان ذاتان بتاء طيب ذاتاني بالنفس عندكم قائمان بالنفس قائمتان اخبرني بالنفس قائمتان اخبرني هما مثلان او ضدان او غيران طيب اذا قال انه قائم بنفسه فاساله فقل له هما ذاتان الان ما هما خالق ومخلوق بالنفس قائمتان يعني كل واحد انفصل عن الاخر وباين الاخر فاسأله هل هما مثلان او ضدان او غيران طبعا لا لن يقول انهما مثلان لانه انما اعطا الصفات خوفا من من التمثيل طيب هل يقول انهما ضدان قد يقول وقد لا يقول لأن, لان الضد هو الذي يخالف ضده ولكن ربما يرتفعان وهنا الارتفاع غير ممكن لان هنا خالق ومخلوق لا يمكن ان لا يوجد خالق ولا مخلوق بخلاف الضدين هل هما غيران اجاب نعم كل ما سبق يدلنا على ان الخالق غير المخلوق وعلى التقادير الثلاثه فانه لولا التباين لم يكن شيئان يعني حتى ان قلت مثله او ضده او غيره فلا بد ان يكون مباينا له لان مثل الشيء منفصل عنه لانه لو كان اياه ما صح ان نقول مثله ضد الشيء منفصل عنه ايضا غير الشيء منفصل ما غير فاذا لولا التباين لن يكن شيئا ضدين او مثلين او غيرين كان بل هما لا شك متحدان يعني أنه لو, لو لم يكن تباين للازم الاتحاد وعذنا إلى الأول وهدمنا كل ما سبق من قولنا أنه عين طائم بنفسه منفصل عن المخلوق مباين له فلذا فقلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان من يخاطب الذين ينكرون العلو لأن لازم إنكارهم أن يقولوا في النهاية إنهم متحدان وحينئذ يفتحون الباب لأهل الاتحاد بل يقول مقيم بابان نقطتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان المعلم اذا اراد ان يخط من الطالب ان يخط خطا مستقيما طالب وش يعمل يعني نقط واحد اثنتين ثلاثة اربع الى نهايه الورقه ثم يقول خط عدنا يكون خطه مستقيما لكن لو يقول خط بدون ان ينقط له ما استطع عود لانه طالب على كل حال يقول المقيم رحمه الله انتم إذا لم تقولوا بمباينة الخالق المخلوق وعلوه لابد أن تقعوا فيه في الاتحال وتقولوا إنه هو المخلوق شيء واحد وحينئذ تكونون فتحتم الأبواب لأهل الوحدة الوجود وصحيح أن المعطلة يفتحون أبواب لأهل الوحدة الوجود ومن ذلك ما سبق لنا في الكلام حيث قالوا إن كلام الله إيش مخلوق فاذا قالوا مخلوق لازم ان نقول كل كلام مخلوق فهو كلام الله سبحان الله نقل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله أن النصارى يعبدون الصلبان قال ابن من هم الحمير وعابد الصلفان وقلنا إنهم إنه وسطهم بأنهم حمير لبلادتهم لأن عبادتهم للصليب تدل على البلاده العظيمة إذ أن الصليب كما يزعمون قد صلب عليه المسيح عليه الصلاة والسلام وكان من الوفاء له لو كانوا صادقين ان نكسر الصليب اذا راوه لماذا لانه صلب عليه نبيهم عليه الصلاه والسلام كما يزعمون وهذا الصليب الذي يدعون ان المسيح صلب عليه قد كذبه الله تعالى في القران فقال وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله نعم وما قتلوه, وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لا في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا رفعه الله إليه وكان الله عزيزي الحكيم لكن تنازلا معهم وما يعتقدون في نبيهم عليه وسلم والسلام نقول كيف تعبدون الصليب وقالصلب عليه نبيكم كان أجل بكم أن تكسروا الصليب إذا رأيتم لا أن تعبدوه. أما نحن عقيدتنا في المسيح عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله وأنه آية من آية الله عز وجل هو أمه لأنها حملت بلا زوج وخلق بلا أب وتكلم في المهن ورفع الى السماء وهو حي وبقي وهو باق الى يوم القيامه الى ان ينزل في آخر, في اخر الدنيا ونؤمن بانه ما قتل وما صلب بل رفعه الله اليه وسينزل في اخر الزمان يحكم بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم الا في الجزيه فانه لا يقبل الجزيه لا يقبل الا الاسلام وليس هذا ابتداء شريعه ولكنه تقرير لشريعه اخبر بها من الرسول صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ستقبل الجزيه الا اذا نزل اذا نزل عيسى هذا هو حاصل الكلام على عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وما يعتقده المسلمون فيه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم فصلنا في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه أقول يعني في الفصل السابق قلنا أنه يعني أسألهم خلص نعم فالظهر من أكثر يا ما تنزلنا الترتيب مع الفصل فلو عكتب لا أنا إن شاء الله سأكتبها لكم مع الفصل أول نلخصها منهما يلخصنا التساليس والثماظي نطبني إن شاء الله نعم ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقيه الرحمن ما مثلها أيضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا كتمان منها استواء الرب فوق العرش في سبعنا في محكم القرآن وكذلك اطردت بالالام ولو كانت بمعنى اللام في لاذ ثاني بها في موضع يحمل الباقي لا في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني ونظير ذا اضمار في موضع حملا على المذكور في التبيان لا يضمرون مع دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان بل في محل الحذف يكثر ذكره فاذا هم الفوا الف لسان هدفه تخفيفا وايجازا فلا يخفى المراد به على الانسان هذا الفصل أشار المؤلف, اشار المؤلف فيه الى الطرق النقليه الداله على علو الله عز وجل والفصلان السابقان فيهما الادله العقليه الأدلة النقلية ما كان من شأه النقل من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو إمام من الائمه يقول رحمه الله انه أتان عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد فيكون الجميع واحدا وعشرين نوعا ها نحن نسردها بلا كثمان جزاه الله خيرا يسردها بيانا للحق واظهارا له منها اي من هذه الانواع استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القران الاستواء ذكره الله عز وجل في سبعه مواضع من القران في سوره العراف وفي سوره يونس وفي سوره الرعد وفي سوره وفي سورة يونس نعم ذكرناها وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديث، وفي سورة السجدة سبعة مواضع ذكر الله كلها استوى على العرش بهذا اللفظ وكذلك اضطردت بلا لان يعني كلها السبعة اتت باستوى ولم تأت باللام يعني لم يقل في موضع منها استولى على العرش بل قال استوى على العرش ويقول ولو كانت بمعنى اللام في الاذهان لأتت بها في موضع يعني لو كانت استوى في المعنى بمعنى استولى لأتت بها في موضع يعني في موضع واحد من أجل كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني البيان الثاني المراد به هنا الذي أتت فيه باللام فتحمل النصوص الأخرى الخاليه من اللام على النص الذي فيه اللام ونظير ذا يعني ان, أن هذه القاعدة لقعادها رحمه الله انها لو كانت بمعنى استولى لأتت به ولو في موضع واحد نظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان يعني أنهم والمراد بهم العرب يضمرون في موضع حملا على المذكور في موضع آخر فيكون المذمر في هذا الموضع هو المذكور في الموضع الآخر من أجل أن يحمل هذا الذي فيه المذمر وجلالته مبهمه كما تعرفون الشيء المضمر مبهم فيحمل هذا الذي فيه الاضمار وجلالته مبهمه على ايش على الذي فيه الذكر ليكون مبينا لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان يعني لا يمكن ان يضمر العرب شيئا بدون بيان ابدا بل لا بد من بيان والبيان اما ان يكون في نفس اللفظ واما ان يكون من سياق اخر يبين فمثلا القريه جاءت في القران الكريم احيانا تضاف اليها كلمه اهل واحيانا تحذف انا مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين هذه أضيفها أهل وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة قرية هنا ما المراد بها أهل على إضمار على إضمار أهل من أين عرضت أن يكون إضمار أهل من السياق ومن آية الأخرى من آية الأخرى إنا مهلكوا آل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين فلا يمكن العرب ان يذمرون بلا بيان اما من نفس السياق واما من سياق اخر في موضع اخر طيب تقول بنى عمرو بن العاص مدينه الفسطاط في مصر بنى عمرو بن العاص من, من الذي بناها مباشره العمال لكنه امر ببنائه كل يعرف ان مثل عمرو بن العاص رقائد المشهور لا يمكن ان يباشر البناء, البناء. انما الذي بناه العمال بأمره تقول مثلا بنى الملك قصره هو اللي جاي يبنيه شطب ويضع اللبن على اللبن لا بل امر بذلك طيب اذن لا يمكن للعرب ان يغنون شيئا لا يدل عليه اللفظ في سياقه او يدل عليه لفظ اخر في موضع اخر ابدا بل في محل الحذف يكثر ذكره فاذا هم الفوه الف لسان حذفوه تخفيفا وايجازا فلا يخفى المراد به على الانسان ابن هذا نعم هذا هذا من عشرين وجه ابواب التفسير باستولى لذل الارفاني قد افردت بمصنف لامامي هذا, الع... ل... لإمام هذا الشان بحر العالم الرباني احمد بن تيميه رحمه الله شيخ... شيخ الاسلام شيخ الاسلام رحمه الله ذكر أن تفسير استوى باستولى باطل من عشرين وجه في رسالة الله في رسالة الله ولكنني ما أدري هل هذه الرسالة موجودة أم لا إنما يمكن الإنسان إذا تأمل إذا تأمل هذا وجد أنها أن هذا التفسير باطل من عدة أوجه نعم تأتيبا إن شاء الله صحيح. لا لا لا هي رأسن. العالم الحراني والرب لا الحراني. الحراني. بحر العالم الحراني. خلوها نصف. ما يخلو. جعلوها نصف. صحيح هذا هذا واحد من من الأنواع تدل على علو الله وهي. آه. ذكر السوائي على عرش ووجه كون هذا دالا على العلو أن العرش أعلى المخلوقات أعلى المخلوقات على اطلاق عرش الرب عز وجل فإذا كان الله مستوى عليه لازم من ذلك أن يكون عالي نعم فصل أكره الحراني والأعيدة لا لا خلاص كيف؟ يقولون في الألفية في النونية في النونية وين ما هي عندنا خالص يجد ما جد أي ذا مختص صوار موجود نعم لا بد أن يكون موجود ما دام قاله يكون موجود, موجود, موجود, موجود إما في مختصر ولا في الأصل لأن الأصل أيضا طبع الصواعق نفسها طبحت نعم هذا وثاني صريح علوي ولو بحكم صريحه لفضاني لفضاني خلوا خلوا بيع نعم ما تكون ذكرتش نعم ما تكون ذكرتش أن تكون ذكرت بيان طيب ممكن, ممكن أن نقوم لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان ما وجد الصدق هذا الصدق كبير بس كلمة ذكرت بعد معرفة شي بلان لفظ العلي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان <تصفيق> نعم هذا يستطيع. نكتب كتب لعلهم لفظ علي ولفظ الآلاء أتت ذكرت معرفت لقصد لقص تبيان. أنا بكتب عنه سطعنه. البيت. لعل البيت. لأعلاقت لقص لا لا قصد، لا ذكرت من اللي نعم لفظ علي ولفظ الأعلاقت ذكرت معروفة لقصد بياني إن العلو له بمطلقه على التعميم والإن العلو له على التعميم والإطلاق المُرهاني وله العلو من الوجوه جميعا فأتوى وقهرا ما علو الشاني. لكن نفاه عنوه سلبوه اكمال العلو فصار ذا نقصان حاشاه من افك النفاه وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني وعلوه فوق الخليقه كلها فطرت عليه الخلق والثقلان لا يستطيع معطن تبديلا أبدا وذلك سمة الرحمن كل إذا ما نابه أمر يرى متوجعا بضرورة الإنسان نحو الولو فليس يطلب خلفه وامامه أو جانب الإنسان هذا, و... هذا النوع الثاني التصريح بالعلو، وله صورة الصورة الأولى العلي كما في قوله تعالى وهو العلي العظيم وهي هنا صفة مشبهة تدل على أن العلو وصفه الدائم الثابت لأن مدلول الصفة المشبهة مع الحدث مدلولها ايش الثبوت والاستمرار أما الصيغه الثانية فهي اسم التفضيل الأعلى ليفيد أن علوه لا يشاركه فيه أحد لأن, لأن مطلق العلو قد يشاركه فيه أحد فتقول مثلا فلان علي وفلان علي لكن العلو الذي اتصف الله به لا يساويه فيه أحد ولا يشرف فيه أحد ولهذا جاء بلفظ إيش الأعلى بلفظ الأعلى ترينه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى إذن فالتصريح بالعلو يشمل كما قال ابن القيم رحمه الله العلو المطلق ولهذا قال أن العلو بمطلقه له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان علو مطلق عام وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان جل الله علو الذات الثاني علو قهر والثالث علو الشأن يعني علو قدر هكذا قسم المؤلف العلو ثلاثة اقسام علو الذات أي أنه سبحانه نفسه فوق كل شيء الثاني علو القهر القهر يعني الغالب أنه غالب لكل أحد ومن علو القهر قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إيش علو مكان علو قهر لأن المسلمين مع الكفار في الأرض لكن المراد به في, في الآية علو القهر يعني أنتم الاعلون قاهرون لهم إذن علو الذات مش قلنا معناه أنه نفسه فوق كل شيء علو القهر أنه قاهر لكل شيء لأن العلو يأتي منها القهر وقد عرفت مثاله الثالث علو الشأن يعني شأنه عال قدره رفيع عز وجل ولهذا قالوا علو القدر ولك أن تقول إن علو الله عز وجل نوعان علو ذات وعلو صفة والصفة اما صفة قهر وإما صفه قدر وشرف ثم قال رحمه الله لكن نفاه علوه سلبوه اكمال العلو فصار على نقصان وش قالوا الذين سلبوا اكمال العلو قالوا انه عالم قهرا وشانا وليس عليا ذاتا ليس عليا ذاتا اذن نقصوا معنى العلو لله نقصوا نقص من العلو نعم وحاشاه من افتن النفاة وسلبهم فله الكمال المطلق الربان الكمال المطلق من كل وجه وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان هذا الدليل فطري الدليل الفطري على علو الله لا احد يمار فيه ولذلك نفس نفس الذين يمكنون علو الله إذا دعوا الله لو تركوا أنفسهم الاعتقاد الباطل أين ينصرفون إلى العلو تجادل رجلان في منع في يوم العيد في علو الله الذاتي فقال النافي إنه ليس فوق كل شيء بذاته فقال له صاحبه طيب أنت أمس واقف بعرفة تبع الله قال نعم قال أين رفعت يجيبك هل قلت يا ربي كذا هكذا ولا يا رب ولا يا رب ولا, يا رب ولا, يا رب ولا يا رب قلت يا رب قال قلت يا رب خلاص قال أنت لأن حكمت على نفسك كيف توجه يديك إلى فوق وتقول ان الله لسه فوق وأنت تدعو الله ولهذا لا يمكن لهؤلاء النفاه ان يفيدوا عن هذا الدليل الفطري ابدا نعم يقول لا يستطيع معطل تبديلها ابدا وذلك سنه الرحمن سنه الرحمن سنته طريقته التي فطر الخلق عليها جميع الناس مفطورون على ان الله عال بذاته فوق كل شيء كل يقول ابن القيم كل اذا ما نابه امر يرى متوجها بضروره الانسان نحو العلو هذا صحيح لا كل يطلب ولذلك قال ابو العلاء الهمداني لأبي المعالي الجوين وهو يقرر نفي علو الله في قولك كان الله ولا عرش وهو الان على ما كان عليه فقال له أبو العلاء مداني طيب دعنا يا شيخ من ذكر العرش والسواء الله على العرش لماذا يقول دعنا منه لأن دليله سمعي وليس فطري والسمع قابل للتاويل ولو تحريفا فما تقول في هذه الفطرة أو قال الضرورة التي يجدها كل داع في نفسه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو فلا طمع على رأسه كم يلطم على رأسه حيرني حيرني تحير لأن هذا هي الفطر ما يمكن ان زاف فيه كما قال المقيم رحمه الله قال ف نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان صح أين تطلب ربك يا دعوته فوق ولا يمين وجه أمام أو خلف لا فوق الله اكبر نعم ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغمير على الإيمان لا يستطيع تعرض المعلوم والمقول عند بدائه الإنسان فمن المحال القجح في المعلوم بالشبوات هذا بين البطلان وإذا البدائه قابلتها هذه الشبوات لم تحتجيها بطلان شتان بين مقالتنا وصابيا بعض لبعض أول للثاني ومقالة فطر الإله عباده حقنا عليها ما هما عدلان يقول رحمه الله من نهايه السبهات تشكيل وتخميش وتغبير على, على الإيمان نعم يمكن نسختين هذه نهاية الشبهات التشكيل والتخميش وهو عشد من التشكيل والتغبير او التغيير فالشبهات والعياذ بالله اذا, إذا لبسها القلب او اذا البست القلب نسال الله العافيه فهذه نهايتك يبقى الانسان في شك وحيره ولا يستطيع التخلص منها إلا من لانه الله لا يستطيع تعارض اجراءات لا يستطيع تعارض عندك تعارض المعارض لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند به يجب ان يكون هناك اجراءات لانه يجب يعني المعقول في البداية والمعلوم في من المسموعات، المعقول بالبداية والمسموع من المنقولات. هل يمكن لهذه الشبهات أن تعارضه؟ أسألكم، شبهات تدل على الإنسان صلى الله عليه، وسلم هل يمكن أن تعارض هذه الشبهات ما ثبت؟ ببداهه العقول او بالمعلوم من المنقول أبدا. ها أبدا. لا يمكن. ابدا لان لأن المعلوم تزول به والمعقول تزول بالشبه ايضا ولهذا قال فمن المحال القذف في المعلوم بالشبهات صحيح يعني الشيء المعلوم هل يمكن ان ترى الشبهات ابدا انا اذا قيل لي هذا فلان ونعرف انه غلام وجاء إنساني بشككني فيه هل يرد على قلب شك أبدا مهما كان الشيء المعلوم لا يمكن أن تبطله الشبهات طيب كذلك أيضا وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان أيضا الشبهات هل يمكن أن تبطل ما يعلم بالبداية شبهات لا يمكن ابدا ولذلك حجه من انكر علو الله انهم قالوا لو كان فوق بذاته لزم ان يكون محدودا بحد والله تعالى لا يحده لا شيء هذه الشبهه هذه الشبهه لا تبطل ابدا ما كان معلوما بالسمع او معقولا بالبدائل فل... واذا البدائع وقابلتها هذه الشبهة لم تحتج الى بطلان شتان بين مقالة اوصابها بعض لبعض اول للثاني ومقالة من مقالة المعطلة الذين انكروا علو الله ومقالة هذا المقابل ومقالة فطر الاله عباده حقا عليها ما هما اختلف صحيح شتان بين مقاله فطر الله الخلق عليه ومقاله اوصابها اول للثاني مبنيه على ايش الثاني على شبهات بينها كما بين المشرق والمغرب وكما بين السماء والارض ما هي المقاله التي فطر الله العباد عليها هي قولنا ان الله بذاته فوق جميع المخلوقات هذه المقاله التي فطر الله الخلق عليها المقاله التي اوصابها بعض النصاب قالوا لا تقولوا ان الله فوق العالم بذاته لا تقول هذا أبدا فماذا نقول لهم في ذلك طريقه إما أن تقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمن ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه هذا قول أو تقول إن الله بذاته في كل مكان هذا القولات القول الثالث فوزر. أهل الحق إن الله بذاته إيش؟ فوق كل شيء فوق كل شيء وهذا هو الذي ساق المؤلف العدلة بإثباته والله هذا وثالثها صريح فوق مصحوبا بمن وبدون يا نوعاني إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببياني فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهاني لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لساني نصم في جليل قدر تهديك للتحقيق والعرفان إن الكلام إذا أتى بصياغة يبدي المراد لمن له ذراني. أما النص القاطع لا يقبل التأويل يعرف ذاول الأذهان. سياقة الالفاظ مثل شواهد الاحوال انهما لنا صنوان إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الانسان فاذا اتى التاويل بعد سياقه تبدي المراد اتى على استهجان شواهد الأحوال كانك أقبح الكتمان فتأمل الألفاظ وانظرنا الذي سيقت له إن كنت ذا عرفاني بين المؤلف رحمه الله أن النوع الثالث من أدلة العلوم التصريح بالفوقية وذكر أنها نوعان إحداهما مقرونة بمن؟ والثانية مطلقة ففي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده هذه غير مقيدة مطلقة وفي قوله يخافون ربهم من فوقهم هذه مقيدة